يشر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أزق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلات في النار يعني كما وعدناكم يعني أنا ابتدى بالكتاب هذا لكن في بعض الطلبة اقترحوا والاقتراح للنقاش يعني في بعض الطلبة اقترحوا أن يكون كتاب التوحيد متنا هو عليه المعول والشرح يكون مني بدون أن أعتمد على شرح الشيخ بن عثمين ولا أي شرح من شرح الأخرين يعني بعض طلبة اقترحوا هذا قالوا أي حسن شيء حتى يعني نمشي في الكتاب هذا الاقتراح وأنا اللي كنت بدأت فيه في فتح الإسلام هو كتاب الشيخ بن عثمين كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد أنا بدأت في هذا فالامر الان مبسوط يعني للاخوة وماذا ينظرون يعني الاستشارة خلال انت قلت افضل وش حال يقول افضل يقول الشرح يعني المتن فقط صاحب الكتاب يكون وبعد الشرح يكون مني انا هذا من يرى يريد هذا يعني هذا من ثلاثة ربعة خمسة ستة اللي يريدنا يريدون الشرح الشيخ بن عثمين يعني ونمضي فيه خدما بلا على كلنا ننظر إلى المتن قبل هذا كتاب التوحيد قال رحمه الله تبارك وتعالى كتاب التوحيد يعني مقصود بهذا يعني الأصل في لغة العرب كما يقوله هودا لا يبتدى بالنكرة ولو أن هذا في إضاقة وأصل في هذا كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إذن هذا الكتاب أي كتاب التوحيد خصصه في نوع واحد من أنواع التوحيد والمقصود بالتوحيد في هذا الكتاب هو توحيد الألوهية يعني هذا الكتاب يعني لكتاب التوحيد المقصود بذلك كتاب التوحيد أي توحيد الألوهية وإلا إذا قلنا كتاب التوحيد على ما هو عليه هذا كتاب التوحيد الأصل إذا عرفنا بهذا التعريف كتاب التوحيد أن يشمل ماذا جميع أنواع التوحيد الثلاث ولو أنه هو ذكر التوحيد الذي جاءت به الرسل واضح التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو قول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن نعبد الله واجتنب الطاغوت هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل لماذا الرسل جاءت بهذا التوحيد لأن النوع الأول وهو توحيد الربوبية واضح توحيد الربوبيه هو مستقر في النفوس وما يسمى بالفطرة يعني كل نفس ما من نفس منفوسه أي مخلوقة إلا وهي في قرارة ذاتها أي في ذاتها في داخلها تثبت وتقر بالتوحيد لله وذلك لقوله تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا هذه شهاده من جميع المخلوقات اللي هي الآن موجوده بين اليوم حيه والتي سبقت والتي ستأتي ما من نفس منفوسه قدره قد الله وهي كائنة إلا وهي تقر بهذا حتى المشركون يقرون بذلك أي بهذا التوحيد لأن الله قد أخذ عليهم هذا العهد وعند الشدائد هذا كالتوحيد الفطري يعود إلى الحياة مرة أخرى يعني يحيى مرة أخرى ويعودون بعدها لما يحيى هذا كالتوحيد وهو الذي أقر به لله سبحانه عز وجل يدفعهم بعد ذلك إلى إخلاص العبادة لله واضح هذا يعني هذا كالتوحيد الذي أقر به الست بربكم قالوا بلى شهدنا فكونه ربهم يستلزم على أنه مربيهم منجيهم معطيهم جالب لهم الخيرات دافع عليهم الضرر يجلب الخيرات يدفع الضر يعني هذا يقرون به فلما كان هذا الاقرار منهم ثابت في النفوس إيش كان؟ عند الشدة يعودون إليه يعني يحيى هذا التوحيد الذي أقروه فيدفعهم بعدها إلى ماذا؟ إلى إخلاص الدعاء لله عز وجل كما قال تعالى وإذا مس الإنسان ماذا؟ ضر دعا ربه ماذا؟ منيبا إليه إذا ليش هو؟ يعني ركز على هذا الجانب رحمه الله وتبعه وتعالى أي على جانب توحيد الألوهية لأن ذاك التوحيد توحيد فطري ومع هذا نجد القرآن مشحون بدعوة إليه يعني القرآن كله مشحون بدعوة إلى هذا التوحيد والتسليم له لإلزامهم بعد ذلك للإقرار له بالعبادة يعني القرآن كله لهذا قال تعالى امن يجيب المضطرد إذا عاو يكشف السوء أإله مع الله يعني من الذي يجلب الخير ويدفع الضره أإله مع الله النفس لا لا الا الله إذن ما هو واجبكم والحالة هذه هو واجبكم أن تعودوا وتنيبوا إليه يعني هذا النوع الأول من التوحيد وهو توحيد الربوبيه تقر به البشرية جمعا حتى الذين الحدوا وانكروا لكن في قراره نفوسهم ماذا يقرون به حتى الذين ألحدوا وأرادوا أن يبتعدوا عن ذلك وأن يركل ويفعل نفوسهم من الداخل تقر بهذا لأن هذا شيء فطري كما قال المولى عز وجل خلق قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المولى عز وجل خلقت عبادي مال حنفاء فاجتالتهم الشياطين أي حنفاء اي مائلين عن الشرك مبتعدين عن الشرك إذا لما كان هذا النوع من التوحيد يثبته أو تثبته البشرية جمعا ما عرج عليه الشيخ بهاد رحيم محمد بهاب رحمه الله تبارك وتعالى يعني ما عرج عليه ما ذكره لا من قريب ولا من بعيد ليه؟ لأنه مسلم ما أنه دعنا نقول هذا هذا النوع من التوحيد الاول الذي لم يعرج عليه وهو التوحيد الروبية والإقرار به يستلزم في طياته أنه لا يكون ربا إلا من وصف بماذا بالكمال وهنا يأتي ضمنا الإقرار بماذا بتوحيد الأسماء والصفات يعني الاقرار بتوحيد الأسماء والصفات يعني لا بد الإقرار له بكونه ربا وأنه قادر وأنه عليم يستلزم هذا إثبات جميع صفات الكمال له سبحانه وتعالى ولهذا نشد سيد ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاج قومه وكسر الآلهة ماذا قال لهم عندما قالوا من فعل هذا قال سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا أنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ماذا قالها فعلها كبيره ثم قال لهم ماذا إن كانوا ينطقون يعني هذه الآلهة التي أنتم اتخذتموها آلهة هي ناقصة لأنها ماذا لا تتكلم وهذا إثبات لله صفه ماذا الكلام وقال في الآية الأخرى وهو خطاب المشركين هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون يعني كأن هذه الربوبية تقتضي أن يكون هذا الرب موصف بجميع صفات الجلال والكمال لا يليق به أن يكون ربا إلا إذا وصف بذلك إذا فكان هذا النوع التوحيد الأول والثاني النفوس يعني في ذاتها مقرة به تقر بها هذا النوع من التوحيد ومسلما له وهو يعني النوع الأول والثاني الذي قال فيه شيخ الإسلام قيم جزيغ رحمه, رحمه الله وتعالى توحيد المعرفة والإثبات جمعه في نوع واحد وسماه توحيد المعرفة والإثبات هذا النوع من التوحيد هو أساس توحيد الألوهية هذا يعني توحيد الألوهية يرتكز على هذا الأساس فمن عرف ربه واقر بتوحيد روبية والأسماء والصفات ثم بعدها ماذا فعل حقق ذلك عمليا ثم حقق ذلك عمليا يعني هذا التحقيق بإذن الله عز وجل يوجب عليه الا يعبده إله يعني هذا التحقيق لتوحيد روبية والأسماء والصفات يوجب على الإنسان بعدها صفاء توحيد الألوهية فبمقدار ما يقع من خدش في توحيد الروبية أو توحيد الاسم والصفات بمقدار ما يقع الخطأ في توحيد الألوهية في حد ذاتها يعني الشيء مطراب بمقدار ما يتحقق توحيد الروبية والاسماء والصفات في النفس ويحققها العبد بمقدار ما يصف توحيد العبادة مستحيل من حقق توحيد ربيا والأسم والصفات أن يعبد غير الله من المستحيل لا يستطيع لأن هذا التوحيد يلزم إلزاما علميا وبعدها بعد ما يتحقق في النفس إلزاما قلبيا عقديا إلى تحقيق توحيد العبادة. أوه. كما ذكرت من قبل رايتم حال من؟ حال المشركين قال مولى عجل وركبوا في فلكي وجرينا بهم بريح ماذا؟ طيب أن الجو هادي والسمش مسمشة كما يقولهما الجو ربيعي والريح طيب والسفينة تمشي ماذا قال بعدها؟ جاءتهم ماذا؟ ريح عاصف هذا الأول بدأت الرياح عاصف وجاءهم الموج ماذا؟ من كل مكان في هذه اللحظة الآن كانت للإنسان أسباب يتمسك بها أم لا؟ أسباب يتمسك بها اللات والعزة ومنات الثالثة وغيرها في هذه اللحظة راح طارت هذه الآلهة لأنهم هم لن يعبدوها في حد ذاتها وإنما قالوا لتقربنا ماذا؟ من الله زلفا يعني نتيجة تلك العبادة هي مقربة إلى الله يعني ما ليست هي تخص بالعبادة وإنما هي مقربة إلى الله عز وجل فإذا لما انفقدت الأسباب عادت الآلهة لا تنفع شيئا فطارت وابتعدت وبعدها ماذا فعل؟ رجع توحيد الربوبيه إلى الوجود يعني رجع الإنسان إلى ماذا؟ إلى فطرته وعلم وظنوا اي تيقنوا أنه لا ملجى من الله معه الا إليه علموا في تلك اللحظة خلاص لا منجي لهم إذن هم الآن هذا التوحيد أصبح ماذا ابطراري لكن مع ذلك دفعهم إلى تحقيق ماذا الإخلاص في الدعاء على لأن الآلهة الأخرى كلها تطايرت راح أصبحت بالنسبة إليهم لا تنفع ولا تضر. إذن ماذا حصل؟ عاد الأمر إلى الله عز وجل وتحركت الفطرة من الداخل وردتهم إلى التوحيد والاعتراف بأن الأمر بالله والمنج هو الله عز وجل وهذا إقرار له بالربوبيه فبعدها ما كان منهم إلا أن يخلصوا في الدعاء. ولهذا قال تعالى: دعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين يعني انظر كلما يعني برز هذا التوحيد وظهر اوجب عليهم واوجب على الانسان بعد ذلك الرجوع الى الله عز وجل اذا فهذا النوع الاول والنوع الثاني لما كان امره امر فطري والنفوس فتسلم له وهي معترف به ما عرّج عليه الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وما تكلم عنه وهو بالنسبة لنا نحن نقول وهو أساس هذا النوع من التوحيد أي توحيد المعرفة والإثبات أساس توحيد العبادة ولهذا الشيخ سلم تيميل قيم يزير رحمه الله وتبارك وتعالى في كتابه إعلام الوقعين عندما قال وأشرف العلوم ماهي العلم بالله وبأسمائه وصفاته هذا أشرف العلوم العلم بالله وبأسمائه وصفاته يعني هذا العلم الذي يعرفك بمعبودك هو أشرف العلوم إذن يدرك الإنسان أن هذا التوحيد في النفوس فطري وإنما يقع البعد عن هذا بحسب حال الناس والاوضاع التي يعيشون فيها لكن كما قلنا لما كان فطري والنفس أقرت به عند الضروره يعود فيبرو إذا هذا التوحيد ولو أن المشركون قال في قول تعالى ولا إن, ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ما خلقنا الله في عده آيات ولا إن سالتهم ولا ان سالتهم يقرون هذه يسمى ماذا قرار، لكن الذي به يتحقق توحيد العبادة هو ماذا؟ هو التحقيق يعني أن يقر، وليس أهل توم يقول ما خلق السماوات والارض لكن لو حققوه ما كانوا ليجعلوا مع الله آلهة أخرى، ما كانوا ليجعلوا مع الله آلهة أخرى، لكن كان منهم إقرار فقط، وما حققوا ذلك. فلما لم يحققوا ذلك كان منهم الانصراف عن عباده الله سبحانه عز وجل يعني كان منهم الانصراف عن عباده الله سبحانه عز وجل وهذا يقع في كل زمان وفي كل مكان اذا كان هذا النوع من التوحيد اي توحيد المعرفه والاثبات مجرد اقرار من الانسان اعلم بعدها أنه لما تأتي العبادة ستكون ناقصة لأنه مجرد اقرار موج تحقيق لم يحققوه مثال على ذلك لما تأتي لكل إنسان مسلم في هذه الحياة تقول له الرزق بيد من؟ ماذا يقول لك؟ بيد الله مو بيدي أي إنسان يقول له الرزق بيد الله وليس بيد أي إنسان كان فلما يجي دور التحقيق ويصبح في الشريكه مطالب بنزع اللحياء ونزع القميص وارتكاب المخالفات الشرعية وغير ذلك وشي لك بتعمل لم علم اذا ماذا كان منه كان اقرارا وليس تحقيقا لانه لو حقق وتحقق عنده ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما عصى الله من أجل الرزق ما خالف شرع الله من أجل الرزق لكن لما هذا الجانب أصبح مجرد اقرار فقط، كانت النتيجة بعدها أنه وقع خلل في هذا النوع من العبادة والخوف من الناس في هذا الجانب أي جانب الرزق وتقول له هذا كذا يقول لك المعلم ما المعلم والشركه إذا ما أصبح هو الله والرزاق عنده وإنما هذا إقرارا لا تحقيقا وهكذا في جميع أبواب العبادات قال سألته هل الله سبحانه وتعالى يعلم كل أعمال الإنسان أم لا يقول لك الله عليم لا يعزب عن علمه ماذا مفقال ذرة في الأرض ولا في السماء اذا وبعد ذلك تجد في نفسه من النفاق والفساد ما لا يعلمه احد ايش السر في هذا انه اقر انه اقر فقط ما حقق لانه لو حقق هذا التوحيد لصدق ولهذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه لما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد تخلفه عن غزوة تابوك هذا الرجل ماذا كان حقق التوحيد كان عالم بأن الله عليم بحاله مطلع على أقواله فسأله لماذا تخلفت قال لو وقفت هذا الموقف امام غيرك لخرجت منه اوتيت جدلا بعد ماذا قال أخشى أن ينزل في شيء من القرآن ما معنى ذلك هذا الصدق اللي صار منه وأصبح صادق فيما قال إيش السر به تحقيق توحيد الأسمى والصفات فلما حقق توحيد الأسمى والصفات ما كان منه في كلامه إلا أن يحقق صدقه وهو ماذا عبادة أو مش عبادة عبادة لأن الله قال وكونوا مع الصادقين حقق العبادة لما تحقق عنده هذا التوحيد وأن الله عليم بحاله كانت النتيجة لا بد من أن يكون الموقف موقف عبودية لله وصدق مع الله سبحانه عز وجل ما الذي دفعه إلى هذا هو توحيد ماذا؟ لا والصفات ولهذا قال في الصنف في الآخرين من الناس الآخرين ماذا قال؟ وظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون يعني أن الله يعلم بعض الأعمال وبعض الأعمال لا يعلمها إذن هذا نقص ماذا؟ توحيد ماذا؟ الاسم والصفات نتيجته بعدها ماذا؟ ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن الخسران إيش هو؟ عدم تحقيق ماذا؟ العبادة الشرعية المطلوبة منا بسبب عدم تحقيق توحيد الأسماء والصفات في جانب وهو جانب العلم ظن أن الله لا يعلم جميع الأعمال وإنما يعلم بعض الأعمال وبعضها لا يعمل منها إذن فكانت النتيجة بعد ذلك فساد الأعمال أي فساد ماذا؟ توحيد العباده اذا هذا اصل عظيم جدا لا بد ان يدركه المسلم وهو بمقدار ما تحقق هيوى المسلم توحيد المعرفه والاثبات اي توحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات بمقدار ما تكون عبدا لله كمال التوكل على الله كمال التوكل على الله والثقة بما عنده قائم على ماذا هل اي نوع من توحيد توحيد الربوبيه التوكل عباده ولا مش عباده وهو ربط القلب على الله عز وجل وثقه بما عنده هذه العبادة أي هذه العباده متى يحققها العبد لا يحققها الا اذا عرف ربه انه على كل شيء قدير وتيقن من قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض ان الله كان عليما قديرا تيقنا بعدها يكون التوكل عليه فيما هو مقدم عليه لهذا شيخ قموزي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب يقول إذا فقدت الأسباب فيصبح التوكل على الله من أعظم الأسباب يعني هذا كالتوحيد التوكل العمل القلبي يصبح سبب منين يكون هذاك سبب لا يكون إلا إذا كنت عارفا بربك لا يكون ذلك إلا إذا كنت عارفا بربك كما قال هود لقومه ماذا قال لهم؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون تحدي تحدي هذا التحدي قادم على ماله على التوكل على الله عز وجل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه هاوسبب إلا هو اخذ بناصيتها ما معنى ذلك ما دابه انه واخذ مسقطها يعني لا تستطيع اي حركه سكون الا اذا شاءه اذا ان ربي على صراط مستقيم شفتم كيف هذا التحدي منين هو كمال معرفته بربي قال ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على ماذا على صراط مستقيم اذا هذا التوكل قائم على المعرفة بروبية الله عز وجل وأنه هو المتصرف في هذا الكون. بعدها بإذن الله لا الإنسان على نفسه ضيع. ماذا قال ذاك الرجل بن بني إسرائيل؟ قال الله ما كنت أنت الشاهد أنت الشاهد وأنت الكفيل. راح يبحث عن الأسف شوف توك الله المعفى بالله عز وجل إيش سووا؟ قصة معروفة عندكم مررنا بها لكن ألخصها من باب الفائدة. بحثا اقترض جاء رجل من بني سوين لرجل اخر قالوا اقرضني مالا قالوا طيب جئني بشاهد قالوا لغت على لغة الشناقطه مولانا قالوا الله قالوا رضيت قالوا جيني على قلب كفيل انذا ضغط ولا رحت مني يضرعي قالوا مولانا قالوا رضيت كم تحتاج سلام عليك لا سابق معرفة ولا اي شيء كان لكن لما لجأ الى الله وجعله كفيلا ووكيلا الثاني ماذا كان منه كان عارفا بربه ما دام وجعله كفيل هو رضي لا يرضى بذلك رضي فخرج الثاني في التجاره وراح ومرت الايام وحان موعد رد المال لصاحبه فبحث عن الأسباب الماديه التي امرنا الله ماله واوجب علينا الاخذ بها فيما هو واجب إذاً فلم يجد سبيله إيش أصبح الآن؟ أصبح التوكل على الله ماذا؟ من أعظم الأسباب لو لم يكن عارفا برب واحد منا نحن اليوم يرمي ماله في البحر يقول اللهم أنت الوكيل وأنت الكبير وأنت الشاد مستحيل ما يفكرش فيها كلية لكن ذاك الرجل كان عارفاً بربه محققاً يعني في توحيد الربية محقق في توحيد الربية علم أنه ما من شيء لا حركة ولا سكون إلا من بعد إذنه لا حركة ولا سكون في هذا الكون إلا من بعد إذنه قال اللهم كنت أنت الشاهد وأنت الوكيل هذا ماله فلان جعله في خشبه ورمى فيه في البحر ايش السر في هذا لو لم يكن محققا لتوحيد الرببية يرمي في البحر والله ما يرمى فلما علم وحقق أن الله على كل شيء قدير وأن الأمر بيده ولا حركة ولا سكون في ما معنى لا حول ولا قوة بالله ما معنى لا حول ولا لا حركة ولا سكون إلا بأدنه فما كان منه إلا ليلقي المال البحر راه هنيئ البال مرتاح والذاني التقمه الحود كيف ينجو من ثم لو لم يكن عارفا بربه قال لا اله إلا أنت سبحانك لو لم يعلم أن الأمر بيده وأن الأمر أمره لما رفع صوته بالدعاء فتضرع فما كان منه إلا أن يأتي الأمر للحود إذن هذا التحقيق لهذه العبادات توقع الله وغيرها من العبادات الأخرى قائمة على تحقيق توحيد المعرفة والإثبات وبمقدار ما يحقق العبد هذا بمقدار ما تكون العبودية أصفا وهذا هذا يعني هذا شيء أساسي والإنسان يحتاج إلى التعريج إلى هذه الأنواع من أنواع التوحيد حتى تستقر ماذا في النفوس فسمعتموني قد قلت من قبل في هذا المضمار هذا ما وقع المسلمون اليوم في الشرك إلا بسبب واحد جاءوا إلى صفات القادر وأعطوها لمن لعبد القادر صفات القادر سلبوها منه هم لجهلهم وأعطوها لعبد القادر ولهذا سموهم ماذا؟ هذا كله شدين الكون اسمه الأخطاب ولا؟ الأخطاب أي الأقطاب والغوث وغيره أسماء تدل على أنهم هم المتصرفون في الكون إذا جاءوا إلى هذه إلى باب توحيد المعرفة والإذباب أي توحيد روحية والاسماء والصفات جاءوا إليها ونزعوها من الباري وأعطوها إلى عبد القادر. فبعد ذلك لم يكن لهم اي تفكير في التوجه الى من الى القادر حتى عند الشداء التي اذا حلت بالمشركين راجعوا الى الله والله ما يرجعون الى الله يعني الشرك ماذا متقع مدقع لانهم سلبوا صفات القادر كلية وعطوها لعبدالقادر اذا نتيجة سلب هذا كما قال حكمي رحمه الله تبارك تعالى يقول كلام عجيب جدا يقول ما من شرك في الألوهية إلا وتابع فيه الشرك في الروبية وفي الأسماء والصفات يقول بهذه العبارة ما من شرك في الروبية في الألوهية إلا وفيه شرك في الأسماء والصفات وفي الروبية إذا قال يا سيدي عبد القادر افعل بي كذا هذا شرك ما في الألوهية اذا هذا يستلزم فيه شرك في مال في الاسماء والصفات ايش معنى هذا <تصفيق> انه يسمعه كي يقولوا يا نداء ولا مش نداء وانت تنادي من يسمعك من لا يسمعك تنادي من لا يسمعك تنادي من يسمعك لا تنادي من لا يسمعك اذا حصل فيه شرك في مال في الأسماء والصفات وجعلوه مثل من مثل الله يسمع أن الانسان هو هنا وعبد القادر متون في العراق ويقولوا يا سيدي عد القادر ويسمعه وإذن هذا شرك في ما في الأسماو والصفة وعندما يقول يا سيدي عد القادر افعل إيش معنى افعل قدرة إيش معنى هذا ربوبيا إذن ما في شرك علام علام لماذا أركز على هذا الجانب هذا ليدرك المسلم حقيقة هذا الأمر هذا أن هذا النوع من التوحيد الذي لم يعرج عليه الكاتب لأنه شيء فطري لا بد من التعريج عليه ولا بد من التركيز عليه ليبرز في النفوس ويتحقق وذلك يستلزم أو يلزم منه تحقيق توحيد العبادة لا يذكر لمجرد الرأي الأشاعرة يتكلمون عن توحيد الروبية. على واجب الوجود وإنما لأنه يستلزم العبادة ولهذا قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أنك ماذا؟ ربنا أشقال بعدها؟ أن تقول يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا من بعده ماذا؟ ذرية فاتبعناهم على شركهم قل إياكم أن تشركوا بعد شهادتكم لي بماذا؟ بالربوبية معنتها من حقق الربوبية ماذا؟ يشرك والله ما يشرك والله الذي لا إله إلا هو لا يشرك ولن يقع في أي نوع من أنواع الشرك باذن الله عز وجل إلا إذا كان يجهل تلك المسألة يعد ذاته المولى عز وجل قال ألا بربكم قالوا بلى احذروا انت تقول هذه المقولة لأنكم شهدتم لأن هذه الشهادة استلزم استلزم يسموه ماذا؟ علمي عقلي وقد ينقاد الإنسان بعدها وقد لا ينقاد واضح الآن؟ اذا هذا النوع من توحيد أي توحيد المعرفة والإثبات هو الأساس لتوحيد الألوهية ولهذا المولى عز وجل اعد العبادة له بأن شهد له به بين يديه لمكانته أخذ العهد والميثاق عليهم بالشهادة لهماد من بالربوبيه التي تستلزم أن يكون كاملا في أوصافه وتستلزم أنه لا يعبد إلا ماد إلا هو فلما كانت النفوس على هذا جاءت الأنبياء إلى الدعوة إلى توحيد الألوهية لكنها ما تركت لا توحيد الأسمع والصفات بدون الإشارة إليه والتركيز عليه ولا توحيد ربية بالإشارة والتركيز إليه بل كما أنتم مرات في كتاب الله التركيز الكلي على ماذا؟ الإلزام الموجب للعبادة تكون الانتلاقة من ماذا؟ من توحيد الروبية والأسماء والصفات إلى الإلزام بالعباد لما قال كتاب التوحيد فالتوحيد هنا إما تكون للعهد نوع واحد وإلى للتوحيد الذي هو تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله ماذا تتضمن؟ توحيده في ماذا؟ في روبيته وأسماء إساته وأولوه يجب تتضمن ذلك لازم يعني من شهد لله عز وجل وقال لا إله إلا الله هذه الشهادة أنت لا إله إلا الله فيها الشهادة بثلاث أنواع التوحيد ولهذا قالوا ألس ربكم شهيدنا جاء من بعدها بتوحيد ماذا؟ بتوحيد العبادة إنه مسلزم لذلك إذا هذا الأمر لابد أن يدركه يعني طالب العلم ويعلم أن هذه الأنواع من التوحيد هي الأساس أي توحيد المعرفة للإذباد هي الأساس لتوحيد الألوهية ولهذا نرى كثير من المسلمين اليوم ماذا حصل صلوا صاموا زكوا صحوا ولا لا لكن بعدها لجؤوا إلى غير الله ودعوا غير الله وتضرعوا لغير الله وطلبوا الشفاء من غير الله ايش السر في هذا السر في هذا انهم ما حققوا هذا النوع من التوحيد اي توحيد المعرفة والاثبات ولهذا بمجرد من المسلم تحجي فيه هذا الشيء اللي هو فطري فيه تعيده إلى الحياة مرة أخرى تجده يسارع ولهذا كما ذكرنا من قبل لما جاءت المصيبة وحلت رجعت رجع الإنسان إلى ماذا إلى فطرته رغم أن رجع إلى الشهادة اللي من قدها رغم أن ولهذا قال المنقيم جزيف هذا المضمار يقول والتوحيد هو ملاذ المشركين والمؤمنين هو مفرهم في النهاية لأن كل ما سوى الله عندما يصبح لا ينفعهم ولا يضرهم يعلم أن الله هو الذي ينفع ويضره إذا بعدها تكون العودة إلى الإخلاص في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل إذا هذا بشدرك يعني طالب العلم حقيقة هذا النوع من التوحيد يعني حقيقة. لو لم يكن له قيمة لما كان الزام الناس لعباده الله به لو لم يكن له أهمية يعني لما الزم الله تبارك وتعالى عباده لعبادته بهذا النوع من التوحيد والله لما الزم لكن لما كان ذاك الاساس أم امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهم مع الله وشي رح يقولهم لا إله إلا الله ما مدام هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذي يكشف السوء لماذا لأنه قادر فكيف تلجأ إلى غيره خطاب هذا الخطاب خطاب ماذا عقلي تسليم عقلي ولو بعدها الإنسان فعل بخلافه قامت عليه الحجة كما فعل إبراهيم بقومه فأمسلوهم إن كانوا ينطقون قال مولى عجل فراجعوا إلى أنفسهم يعني عودة إلى النفس هذه اسم العقول البشرية إلى أنفسهم إلى عقولهم إلى تفكيرهم من الحقيق قالوا إنكم أنتم الظالمون إيش معنى هذا؟ معنى هذا هذا الآلهة التي نعبدها ما دفعت الضر على ماذا؟ أهال نفسها واحد هذا عدم القدرة اثنين لو سألناها ما تكلمت اذا نحن ظلمنا شوف الان ربوبية واسما وصفات يحني نحن عبدنا من لا يستحق ماذا ثم قال المولى عز وجل بعد قيام الحجة الداخلية والاخبار من الله عنهم، قال ثم نكسوا على رؤوسهم هكذا الإنسان وهذا بعدها قامت عليه الحجه إذا حصل هذا التسليم الداخلي قامت عليه الحجه وثبت قفره لماذا؟ لأنه سيذهب بعد ذلك يتمسك بماذا؟ بأذلة واهية ولهذا قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرا جيد قدام ما معنى ولو ألقى معاذيره ولو جاء باعذار هو دائما يأتيك بالعذر اذا ماذا فعلوا هؤلاء رجعوا لهم في القلب أنتم الظالمون إذن ثم قال موجل فنكسوا على رؤوسهم صح. يا إبراهيم أما علمت أن هؤلاء ما ينطقون يعني لماذا تقول مثل هذا الكلام هذا الكلام تقول فيه أنت ما يعقل هذا الكلام تقول فيه سألوهم ما يعقل بعدما سلموا إذن بقي هذا هكذا الإنسان في حد ذاته لما يقع منه أو تقع منه هذه المعرفة بالله أي بروته وأسمائه وصفاته وضع بنيان التوحيد على أساس ماذا صحيح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته لما ترخص في بعض الأعمال قال أنا أعلمكم بالله واخشاكم وأتقاكم له معنى ذلك المعرفة العلم به يولد ذلك انا أعلمكم بالله واخشاكم وأتقاكم له, له هذه المعرفة هي التي تحقق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا ما قبضته يوم القيامة والسماوات مطبيات إذن انظر هذا الرضع ولهذا لما أرسل معاد بن جبل إلى اليمن إيش في الألفاظ المذكورة فليكن أول ما تدعوهم إلي مال إلى أن يشهد أن لا إله الله وفي رواية مال أن يعبد الله وفي رواية أن يوحد الله وفي رواية أن يعرف الله في أن هذه الأمور مترابطة واضح هذه الأمور مترابطة هذا كما قلنا من قبل جميع الأمراض التي تؤدي الإنسان إلى عدم تحقيق العبودية لله فيها نحن الآن عندما نتكلم عن العبودية إياكم أن تفهموها بمعنى ضيق يعني بمعناها ماذا؟ الواسع الذي أشار إليه الشيخ لماذا؟ الشيخ لم قال هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة ماذا والباطن واضح يعني لما نتكلم عن العبادة هي اسم جامع واضح جميع الأمراض اللي هي في النفوس الحقد الحسد البغض إلى غير ذلك يعني لن يستطيع المسلم أن يخضي عليها إلا بتحقيق التوحيد أي توحيد المعرفة والإثلاة لأنه إذا تحقق ذلك التوحيد طمص معالم الفساد إذا تحقق طمص معالم الفساد يعني إذا حقق التوحيد هذيك ما عندما فيه كلها أطروح لأنه عندما يعرف أن هذه الأمور هي من عطاء الله ومن قضائه وقدره والقضاء والقدر من أي أنواع التوحيد توحيد الربوبية من توحيد الربوبية ويعلم أن هذا العطاء من عنده هل يذهب بعدها عندما يعلم أن الله حكيم عليم خبير ويعطي لمن يشاء وينزع ممن يشاء أي ينازع ما اعطى الله الناس في ذلك والله ما نازع وما حسد وما حقد اذا فالذي اوصله إلى هذا هو؟, هو التوحيد تحقيق توحيد المعرفة والإثبات علمه بربه بأنه عليم حكيم خبير قادر يحقق يلزم بعد ذلك كمال الراحه في حال ذلك والعلم بدون ما علم. هاي. بين بينه وبين الاقرار بما يصح. هاني قلتك الاقرار الاعتراف اللساني هالإقرار أقر. الاعتراف بعد العلم والعلم. تحقيقه هو عم... عمليه زيادة ولهذا قال هنا صاحب الكتاب بعد إش قال باب ما معنى من حقق التوحيد؟ بليس بليس. في الواقع. هذا الإجت الواقع وهذا إقرار الاعتراف اللساني، الإقرار أقرّا. يعني الاعتراف كان بعد العلم والبعد. ده ذكرنا من قبل. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ أما يفعل كذا ماذا يجيبونه؟ هذا هل هو السمها؟ بارك الله. معلش أقرّ علم وعرف لكن ما معنى تحقيقه وقع منهم؟ لش في توحيد الألوهية توحيد الألوهية قائم على ماذا؟ <تصفيق> على نفي توحيد الألوهية كان تقليد الآباء، لكن هذاك النوع من التوحيد إذا أحققوه خرجوا عن الآباء ولم يخرجوا. توحيد المعرفة والإثبات. نفسه في الثعل. حتى أنا مصطلح في الألوهية ما جنيش. الألوهية يعني يجذب في الوقت. وهذا ما معناه. إيجاده في نفسك في الواقع لأن هذا النوع اسمه ما؟ يسمى الوقت أذنه إلى الحديث البقية نبدو في الوزوعة سبحانك اللهم بالحمد